وَمَنْأَظَلَّ مِنْ مَن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لَمْ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 حتى ذا إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا, وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين اولىك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا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 بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد الى انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت من بين يديه ومن خلفه تعبدوا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 أرسلت به ولكنه أراكم قوما تجالون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما غا إِنَّا مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا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 إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا لا عجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم